الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن سئل له سوء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 من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابٌ سَائغٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا قَرِيًّا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والخمر كل يجري لأجل من مسمى ذلك ام الله ربكم له الملك ذلك ام الله ربكم له الملك ذلك ام الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم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 ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن تزكى فانما يتذكر ا ومن تزكى فانما يتذكر نفسه والى الله النصير وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات وللنور ولا الظل ولا, ولا الحر وما يستوي الاحياء وللاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اخرجنا به فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والذوان الذب والانعام مختلف الوان كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا, وأنفقوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ يَشْكُرُ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ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 اذهب عنا الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ مُنذِرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ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 بل ان يعيد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزلتان ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا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 الذين ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا